نظرة نعيم يسقون بالروح مختوم ختامه مسك وفي ذلك فلتنافس المتنافسون ومزاجه من تسميم عين يشرب بها المقربون إن الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون Walaupun mereka berubah, mereka berubah. Walaupun mereka berubah, mereka berubah. Walaupun mereka berubah, mereka berubah. Walaupun